قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتين لكم مني هدا فمن تدع هدايا فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا خالد يا بني اساؤ الى تذكرون نعمتي التي انمت عليكم واوف بعهدي اوفي بعهدكم وان يا ترهبون وعاملوا بما انزلتم صدقوا لما معكم ولا تكونوا أَوَّلَ كَافِرٌ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِن لَّفِتَّنَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَفْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ اتقنون الناس بالبرجه نسون انفسكم وانتم تجنون كتاب افلا تعقلون واسعين بالصدر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظ أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عنكم مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا جُلٌّ وَلَهُ الْ